احتفال قلوب تطير فرحا بسماع رحمات الله سبحانه وتعالى تتوالى عليها في هذه السورة وفي غيرها من السور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان رحمة خلق الإنسان رحمة وخلقته أيضا رحمة خلق الله سبحانه وتعالى الملك الإنسان ليتمتع في هذه الحالة يتمتع بالإيمان ويتمتع بالطاعة ويسير في ضرب الصالحين ونهج أولياء المتقين ثم بعد ذلك من رحمته سبحانه وتعالى يدخله الجنات ويرزقه الفردوس الأعلى ويرزقه النعيم السرمدية الأبدي الذي لا يقارنه ولا يساميه ولا يساويه نعيمه فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان رحمة الله وجعل في خلقة هذا الإنسان رحمات معجزات لو تأمل الإنسان في خلقة الإنسان وفي بحض صور التي قد يصل إليها العقل البشري القاصر في النهاية عن تدبر خلقة الإنسان نرى رحمة الله سبحانه وتعالى وهي نتبثلة في كيف يجري أو كيف تجري هذه الدماء. في جسد الإنسان بدون توقف ولو توقفت لالقدضة الحياة رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقة الإنسان أن جعل الإنسان بهذه الصورة لم يجعل الإنسان مثلا كصور كثير من الحيوانات أو الدواب أو الحشرات انظرَ وتأمَّن رحمة الله سبحانه وتعالى الذي صورَ الإنسان فأحسن صورته لم يجعل الإنسان مثلا ، كبعض الدواب أو الحصان، كبعض الحشرات كالنملة أو الذبابة مثلا معظم مع خلق هذه المخلوقات ولكن من الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان بهذه بكيفية خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ورحمه فأعطاه آلاء ونعمة لا تعد ولا تحصى رحمة الله تظهر للإنسان في خلق الشمس والقمر في خلق الأرض في نصد هذه الأرض ودحي هذه الأرض في هذا الكون الذي يعمره الإنسان في هذه الحياء المليئة برحمات تل الرحمات ولذلك تجد الصورة تسير في كثير من ذكر صور الرحمات يأتي في وسط هذه الصورة ذكر النار وذكر الجهنم هذه جهنم يذكر أو تذكر النار وجهنم وسط هذه الرحمات لماذا؟ هذه رحمة أيضا من الله سبحانه وتعالى لأن تحذيرا ملكي سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين رحمة لهم حتى لا يقعوا فيما قد يوصلهم بعد ذلك إلى غضبه فكانت هذه رحمة أيضاً من رحمات الله سبحانه وتعالى أن يحذرهم عقابة الرحمن سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة هذه رحمة أن الله سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة وأعلن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ذلك في كتابه بيانا وإعلاناً للناس أنه كتب على نفسه الرحمة ولله المثل الأعلى إن أحدنا لو أوجب على نفسه بعض الواجبات أمام أهله أو أمام أبنائه لربما لن يظهر ذلك لأنه يخشى أن يتخلف عن أداء هذه الواجبات أحياناً ولكن الملك سبحانه وتعالى هشاه وكلّم هو الرحمن الذي كتب على نفسه الرحمة لعباده المؤمنين وعباده الصالحين وعباده المؤمنين عباده القياء السائلين في ضرب الأنبياء الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، وتخيل لو أن غضبه سبق رحمته وأنه سخط الله سبحانه وتعالى سبق عفوه الكريم سبحانه وتعالى كيف سيكون حالنا سبحان الله كتب ربكم على نفسه الرحمة الله سبحانه وتعالى الرحيم الذي رحم الخلق والبشرية كلها فأرسل لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالقرآن رحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرهم والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ووعده سبحانه وتعالى لعباده التائبين رحمة قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ولكن, ولكن من الخطر أن يفهم البعض أحيانًا أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي مغفرة الذنوب فقط، هي مغفرة الذنوب فقط. هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الحقيقة الرحمة كما عرفها بعض العلماء فذكروا قالوا هي إصال المنافع ودفع المضار عن العبد، إصال المنافع ودفع المضار عن العبد. فالله سبحانه وتعالى لكن يرسل إليك بعض المنافع يرسل إليك نزقاً مالاً ولداً وظيفةً زكناً أمناً هذه رحمات من الله سبحانه وتعالى حين يمنع الله سبحانه وتعالى عنك بعض الأفات هذه رحمة حين يعفع الله سبحانه وتعالى من بعض الأمراض هذه رحمة حين يرفع الله سبحانه وتعالى عنك بعض الأثان والمعاصي هذه رحمة هنا يعزمك الله سبحانه وتعالى من بعض ما وقع فيه أهل الذنوب والمعاصي هذه رحمة فنحن نتقلب في رحمات الله سبحانه وتعالى لينا نهار رأى الصحابة ذات مرة امرأة في سبي بعد معركة تبحث عن صغيرها فحين وجدت الصغير سارعت إليه وأمسكته وضمته إلى صدرها وصاحبت منظرون إلى هذه المرأة وهم يتعجبون فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم خير المربين وسيد البشرية أجبعين وخير الخلق صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك في أعينهم فما كان ذلك ليفوته صلى الله عليه وسلم إلا ليربط ذلك برحمه الله سبحانه وتعالى قال أتعجبون من أمر هذه المرأة؟ قالوا نعم قالت صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة تلقي صغيرها في النار قالوا لا مستحيل أن تلقي هذه المرأة الرحيم الرحيمة بولدها أن تلقي هذا الطفل الصغير في النار قال فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه المرأة بصغيرها سبحان الله انظر لو أن أحدنا وكل أمره إلى أمه وأبيه قيل له أنه سيدبر لك أمرك أبوك وأمك وسيقومون على ذلك بإيصال المنافع التي يقدرون عليها وبدفع المضار التي يستطيعون دفعها وأنك ستقف أمام هؤلاء اللي يحاسبوك لكان الإنسان في طمأنينة وسكينة فكيف برحمة الله سبحانه وتعالى الذي ستقف بين يديه فيرغي كنفه سبحانه وتعالى على عباده ويبني عبده ويناجيه ويحاسبه ولعله يذكره ويقول أتذكر يوم فعلت كذا كذا وأتذكر يوم فعلت كذا كذا ثم سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ويصبح ويغفر سبحانه الكريم الرحيم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم جل فيه أولا أثر رحمته تظهر في خلق العالم كله في خلق القوم التي نتمتع فيه كل لأنظر لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الأرض بهذه الكيفية التي نسير فيها كيف كان سيكون الحال لو أن الأرض كلها رمال لو أن الأرض كل ما عليها من الجبال فإذا ما أراد أن يمشي الإنسان صعد جبالا ونزل جبالا هذه الصعوبة الشديدة أمور رحمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليظهر لك أن من رحمته أنه سوى لك هذه الأرض وبسط لك هذه الأرض حتى تسير فيها بهذه الكيفية رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى رأيها بعض العابدين الزاهدين في نموذج عملي كما يحكي من القيم رحمه الله تعالى فيقول خرج أحد العابدين أو كما ذكر في لفظ العارفين وهو يقصد يعني العارفين بإبادة الله سبحانه وتعالى والعارفين بأحوال ومقامات السائرين إذا الله سبحانه وتعالى وليس بالمعنى الذي قد يذم أحياناً فقال خرج بعض العارفين وقد أسرف أو فعل بعض المعاصي فأهمته نفسه وحزن حزناً شديداً وسار هائماً على وجهه ثم في بعض الطرقات فرأى امرأة تفتح الباب ثم تصرخ في صغيرها وتطرده خارج البيت وتؤلمه لما فعله من بعض الأشياء ومن بعض الأفطار ثم أغلقت المرأة الباب في وجه صغيرها فنظر الولد يمتاً ويسرق وهو محتار أين هذا؟ ومن سيديه؟ ومن سيضم هذا الصغير فيرحم ضعفه ويشبر كسره ويتجاوز عن خطئه، ويرفع عنه زلتا نظر الطفل نظرة الحائر نظرة مضطرب فلم يجد سوى بابا واحدا ليلجأ إليه لن يجد أرحم من باب أمه حتى يعود إليه فعاد الولد إلى الباب فوجده قد أغلق صد عن الباب فماذا يفعل السبيل؟ الذي فقه التعامل مع رحمة أمي. انظر إلى هذا الصغير فقه التعامل مع رحمة هذه الوالدة ومع شفقة هذه الأم فألقى نفسه على الباب وانطرح على باب أمه وألقى خده على الأرض وضع خده على الأرض وراح يعني ينتظر انتظار المساكين فتحت الأم الباب فوجدت هذا الصغير فرقت لهم وضمته سليعا وبكت وقالت أين ستذهب عني؟ في النهاية سترجع إلى رحمة أمك أين ستذهب عني؟ لماذا تحملني بمخالفتك على مخالفة, على مخالفة ما جملت عليه من الشفقة والرحمة وضمته وبكت وأخلاقت الباب وأخذته انظر إلى هذه أم الرحيمة وانظر إلى هذا الطفل الصغير كيف تعامل مع فقه الرحمة في قلب أمه كيف بنا لو تعاملنا مع الرحمن الرحيم بهذه الطريقة كيف لو ألقينا أنفسنا على بابه سبحانه وتعالى وامطرحنا على بابه نستغفر الله ونطلب الرحمات ونسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الزلات فإذاً فكيف تطلب رحمة الله سبحانه وتعالى كيف تطلب رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا سؤال هام. ينبى له من إجابة ومن رحمة الله أيضا أنه ما تركنا حملا وما تركنا يعني سودا بدون توجيه وبدون تحديد كيف نطلب الرحمة وكيف نتعرض لهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ فنص الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين الله الله سبحانه وتعالى الرحيم يضع لك طريقا لتصل به إلى رحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين ما هو الإحسان؟ هل هو الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا إحسان وكذلك الإحسان أيضا هو الإحسان إلى الخلق والعطف على الخلق هذا إحسان كيف تنمو أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله يأتكم كفلين من رحمته يأتكم كفلين من رحمته فتقوا الله سبحانه وتعالى توصل إلى رحمة الله عز وجل تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المحظورات توصل إلى رحمة كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة كل شيء فسأكتوبها للذين يتقون ويتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أي أن التقوى أيضا كما ذكر في الآية السابقة موصلة لرحمة الله تقوى الله سبحانه وتعالى أن تحذر مواطن الغضب والصُّخْت من الله عز وجل وكأنك تسير في طريق فيه شوق فترفع قدم وتحسس وطبع قدم أخرى ثم ترفع هذه التقوى كما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع تقوى الله موصلة للرحمة إيتاء الزكاة وأداء الفرائض موصل للرحمة كذلك أيضا رحمة الخلق موصلة تل. لرحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن لا يرحم لا يرحم وصح عنه صلى الله عليه وسلم لا تنال شقي رحمة الله سبحانه وتعالى لن تصل لانسان شقي رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا كيف تكون الرحمة بالمخلوقين تكون أيضا كما ذكرنا في التعريف العام للرحمة بإصال المنافع ودفع المضار أن تحاول أن توصل للناس ما استطعت من نفع وأن تقوم على خدمتهم وأن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم إذا ما أخطأوا في حقك وأن تقوم على دفع المضار عنهم فهذه أيضا من صفة الرحمة بالمخلوقين كذلك أيضا من طرق التعرض والتوصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى المحافظة على النوافل ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله مرعاً صلى قبل العصر أربعن فهذه أيضا من أسباب التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى فتذكر دوما أنك تعبد ربا رحيما سبحانه وتعالى الرحمن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركات وتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى وليست الرحمة كما يفهمها بعض الغافلين وبعض المصرفين على أنفسهم هو أن يفرط الإنسان في المعاصي ثم بعد ذلك يقول والله الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم نعم الله رحمن ورحيم ولكن هذا لا يمنع أو هذا لا يصح في مفهوم كثير من الناس أن يقولون الله هو القلب أبيض ففي الحقيقة يعني لو كان القلب أبيض لكانت الأعمال أكثر بياضا ولكن أن يظل الإنسان على الذنوب والمعاصي والغفلات والبعد عن الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم فهذا من عدم الفقه في التعامل مع الملك سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة وأن يتجاوز عن الذلات أن يتجاوز عن الزلات وأن يرفع عنا سخطه ومقته سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول قول هذا الصفر الله ليوم